إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة لكل كاتب عالم عجيب وفي أعماقه صراع محبب وغريب ترحال بين السعادة والألم وبوح من القلب إلى القلم وفي هذا البرنامج نصل في مفكرة كاتب جملة مؤلفات اي روائي او شاعر او قصاص او درامي بتمثل رؤية معينة مصر ولادة ومليئة بالمواهب المهم نعرف ازاي نكتشفها وفاتل انا عامل فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الأدب، لكن على أن يظل مال قيصر لقيصر, لقيصر ومال لله لله. إن الأسلاك الشائكة مصنعة نحن بأفكارنا ومخاوفنا وباستطاعاتنا أيضا أن نزعها ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع. إطلالة في مفكرة كاتب. اطلاله في مفكرة كاتب مع لجوة الطوبي اعزائي المستمعين اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم اطلاله جديدة في مفكرة كاتب ضيفنا اليوم كاتب من نوع خاص انه استاذ جامعي وشيخ المكتبيين ورئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات وايضا رئيس لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الاعلى للثقافة ضيفنا قدم العديد من الكتب والترجمات منها تاريخ الكتب والمكتبات في العصور القديمة والعصور الحديثة منها الكتابة العربية رحلة النشوء والارتقاء منها حركة النشر في مصر ومنها دائرة معارف من 30 مجلد ضيفنا هو الأستاذ الدكتور شعبان خليفة أستاذ علم المكتبات بكلية الاداب جامعة القاهرة <تصفيق> في البداية وعلى واحدة من صفحات مفكرة ضيفنا الأستاذ الدكتور شعبان خليفة شيخ المكتبيين وأستاذ علم المكتبات بكلية الأدب جامعة القاهرة نطل على أفكاره حيث يقول إذا لم يذهب القارئ إلى الكتاب فليذهب الكتاب إلى القارئ المكتبة قيمة مصرية قديمة المكتبة العامة جامعة للشعب تهب العلم حرا لكل من يقصد لها شعبان خليفة دكتور شعبان خليفة بعد الترحيب بحضرتك حضرتك أستاذ علم المكتبات بكلية الاداب جامعه القاهرة وشيخ المكتبيين ولك عدة اهتمامات أخرى عديدة مرتبطة بالكتاب وبالمكتبات رحلة طويلة مع القلم والورق والأفكار والكتابة وحضرتك صاحب 80 كتاب تقريبا لم يكن أكثر لكن قبل أن نبدأ في التعرف على هذه الرحلة الطويلة أسأل هل تحتفظ بمفكرة تدون فيها أفكار وأراء ملاحظات أو موضوعات؟ يقينا كل مؤلف أو كل كاتب وكل رحاله وأنا مؤلف وكاتب <تصفيق> ورحلة رحلة <تصفيق> رحلة وأستاذ جامعي فلا بد أن يكون لدي مفكرة مسجل فيها على الأقل بعض الخواطر الشاردة أو بعض ما لا يمكن أن يستقر في الذاكرة. المذكرة المفكرة مسألة ضرورية لكل مؤلف ولكل أستاذ محاضر وأيضا لكل رحالة هل حضرتك يعني تعودك على الكتابة في المفكرة بدأ عندما يعني درست المكتبات وأصبح هذا هو التخصص اللي حضرتك بتعمل به أم أن الكتابة في المفكرة سبقت ذلك وكانت ب... ب... باهتمام مبكر بالقلم والورق والكلمة يقينا بدأت هذه العادة عادة تسكيل مذكرات وخواطر منذ المدرسة الاعداديه ايضا منذ المدرسة الاعداديه اقمت بالاشتراك مع بعض الزملاء في الشارع الذي نقيم فيه مكتبة عامة مكتبة اشتراكات م. كان كل واحد بيدفع خيرشة في الأسبوع نشتري بها ما تيسر من الكتب والمجلات في ذلك الوقت فمسألة مذكرات بدأت قبل دخولي إلى الجامعة وأيضا المكتبات يعني خبرتك بدأت بعمل مكتبة قبل التخصص يقينا وهذا كان يندد للتخصص الذي يمكن أن ننتمي له لما يعني حاقت بالجامعة ودخلت في اسم المكتبات لم يكن في ذهني أن أكون استاذا بالجامعة أو امين للمكتبة كان عمي أن هذا القسم سوف يساعدنا على أن نقرأ سوف يساعدنا على اختيار الكتب الممتازة التي نقرأها لكن التعود على الكتابة في المفكرة يعني تأكد و و و وانتظم أكثر بعد تخصصك في علوم المكتبات يقينا وبعد يعني زيادة الوعي واتساع الأفق واتساع الهموم فانقضمت عملية كتابة المذكرات في المفكرات والحقيقة يعني دكتور شعبان خليفة المكتبات موضوع كبير جدا ويتصل بالكتاب والكاتب والقارئ بشكل كبير ومباشر يعني بالاطراف المختلفة لعملية القراءة لكن قبل ان نخوض في هذا العلم ونتعرف على بعض ملامحه. وعلاقته بالكتاب والكتاب نعود الى الماضي ونقرأ بعضا مما كتبت في اوراق مفكراتك الخاصة القديمة مع احداث وتطورات في البداية وبداية رحلتك ونشأتك الاولى وانا اعرف انه حضرتك من مواليد سرس الليان منوفية <تصفيق> ماذا عن المحيط او البيئة المحيطة واللي ساهمت في اتجاهك نحو هذا الاهتمام بالذات الحقيقة أنا ولدت خلال الحرب العالمية الثانية، وعقب الحرب مباشرة اجتاح يمكن معظم أرجاء الوطن المصري وباء الكوليرا. فالحقيقه وباء الكوليرا جاء ونحن في سن الالواعي يعني كان سننا في ذلك مدرك الوقت لذلك خمس سنوات تلك الكارثة،, كان الكارثة وكان بعض الأقارب قد ذهبوا ضحايا. لهذا الوباء يعني نسبة كبيرة من السكان في لكن في بداية الأربعينيات لا كان بعقب الحرب العالمية الثانية مباشرة في حدود سنة 1946. أيضا طبعا هذه الذكريات حفرت نفسها في الذاكرة وإلا لم يسجلها في أي مفكرة لأننا لن يكون هناك اتجاه نحو المذكرات والمفاكرات في هذه السن الباكرة التي ربما تكون قد وكبت السنة الأولى الابتدائية في حياتي <تصفيق> قرية سلسل ليان كانت من أكبر التجمعات السكانية في ذلك الوقت يمكن في ذلك الوقت كان عدد السكان يقترب من 20 ألف نسمة وده عدد كبير جدا بالنسبة لقرية مصرية في تلك الفترة هذه القرية تحولت منذ خمس سنوات إلى مدينة فأصبحت مدينة سليان. الأستاذ الدكتور شعبان خليفة طالما إنك اتجهت نحو الكتب والكتابة والمكتبات، فيمكن القول ان البداية كان فيها أيضا قراءات متنوعة. هو إحنا الحياة نحن انتقلنا مدرسيا من سنة ثالثة ابتدائي لثاني عداد لأن نظام التعليم كان تحول وقسم. إلا ابتدائي وآداتي وثانوي نحن عدلنا سنة ثالثة اللي احنا فيها فطلعنا ثانية آداتي مباشرة في ذلك الوقت في المرحلة الأعدادية سعيت إلى تكوين مكتبة لحب الباكر للقراءة ولحب الباكر للكتب سعيت إلى تكوين مكتبة في الشارع الذي أعيش فيه و اللي كان الاشتراك في هذه المكتبة عبدالبكار في ذلك الوقت كان مبلغ مبلغ كبير فيس لما يبقى عندنا خمسين واحد بخمسين دي مزامية كبيرة لهذه المكتبة فكنا بنشتري على الأقل كل أسبوع خمس ست كتب م. يعني في نهاية السنة يبقى عندنا حوالي متين وخمسين وتصبح متاحة لجميع و... أطفال وانا كنت, كنت ادير هذا العمل <تصفيق> <الاسمال> <تصفيق> <العملين> <تصفيق> منذ ذلك الوقت <تصفيق> و... وايضا آآ آآ مما يذكر في هذا الصدد ان كان عندنا في الفصل مكتبة والمدرسة كان فيها مكتبة مركزية وكنت مسؤول عن إدارة مكتبة الفصل, الفصل جميل ف... من هنا نشأ تلاقي بالكتب أو ربما نشأ تلاقي بالمكتبة بسبب حبي للكتب في تلك الفترة وبتأكيد هذا يعني سبب تنوع في القراءات ويعني وشجعك على القراءة هو ولا كان الاهتمام فقط بتنظيم العملية عملية للصيانة وقبل و... ذلك الوقت أنا كنت أقرأ في موضوعات شتى ومجالات شتى ليس فقط لمسندة المقررات الدراسية وإنما أيضا لتحصيل المعرفة العام. وربما شجعني على هذا والدي لأنني كنت أستعير الكتب لي وله م. هو كان قارئا نائما وبالتالي انعكس هذا علي وتشربت بطريقة لا شعورية وأصبحت مدمنا للقراءة هل تعودت على كتابة بعض الملاحظات عما تقرأ يعني سواء على الهوامش او في مفكرتك الخاصة كنت ألخص كل ما, ما أقرأ في كراسة منفصلة وشجعنا على هذا ايضا فترة الخمسينات كان في إدارة للمكتبات المدرسية تابعة لوزارة التربية والتعليم كان على رأسها عالم جليل اسمه حسن رشاد دا عمل لنا حاجة اسمها كراسة ثمره القراءه دي كانت بتوزع على طلاب المدارس ونلخص فيها الكتب التي نقراها الطالب اللي يلخص اكبر عدد من الكتب بياخد جائزة من كتب وهذا يدفعنا الى مزيد من القراءه والى مزيد من, من التلخيص طبعا لان ثمره القراءه دي كانت سجل لما نقرا وليه منافع منصاب الأستاذ الدكتور شعبان خليفة إذا كانت يعني هذه المكتبات ساعدت على القراءة فبالتأكيد أيضا كتابة الملخصات ساعد على تنمية الكتابة ملكة الكتابة أيضا والاستيعاب هو الكاتب ده نتاج مجموعة من الكتب نتاج مجموعة من الكتاب بيأخذ من كل كاتب ويضيف من ذاته إلى هذا وبالتالي فإن هذه الملخصات والقراءة ساعدتنا على اجترار على الأقل لما نقرأ فنكتب ونعيد شئات ما نكتب ربما نكتب اسمها ونحيك حولها موضوعا جديدا إلى جانب التدريب على الكتابة يعني تدريب هم جدا في سن الباكرة الحقيقة في السن الباكرة أنا كنت شاعرا وقصصا بس دلتش بعد انتخلت الجامعة نسهت فكرة لكن هل ما زلت محتفظ ببعض مما كتبت والله المرحلة آه آه محتفظ بال بأحد الداوين التي لم تنشك نستطيع أن نطلع على بعض يعني أبيات مما جددت في هذه أظهر يقينا في بعض القصائد متفائلة وبعض القصائد متشائمة يعني في هذه السن الباكرة بقول يا صاحي ما معنى الحياة ما معنى الوجود في هذه السن الباكرة كنت متساءل عن معنى الوجود ومعنى الحياة وسر وجودنا في الحياة من هذا القبيل ولم أكن متأثراً يعني لم أكن أقرأ في ذلك الوقت ليه لي أبو ماضي أو شيء من هذا القبيل كما دي كانت نبع من تفاعل للإنسان مع البيئة المحيطة له أوراق المفكرة. نجد انه حضرتك علاقتك بالكتاب والكتب تعود الى الماضي البعيد وانك تعودت على القراءة وعلى الكتابة من سن باكرة ومحاولاتك الاولى في الكتابة تنوعت زي ما حضرتك ذكرت يعني كان منها الشعر ومنها النثر الى اخره لكن ماذا كتبت عن البداية الحقيقية لاحترافك الكتابة خاصة مع بداية يعني تعاملاتك مع الكتاب الكتاب ككاتب يعني ككاتب ومؤلف ومترجم كيف بدأت وماذا كانت الظروف خاصة وإن حرفك قدمت أول كتاب مترجم عام 1965 فبما؟ 63 وستين. وستين. هو الحقيقة يعني الكتابات كانت متنوعة قبل أن أدخل إلى الجامعة وتخصص في في المكتبات والمعلومات بعد ما دخلت الجامعة. إن حصلت كتاباتي أو كادت في علم المكتبات والمعلومات فكان أول باكوره إنتاجي في هذا الصدد هو ترجمة كتاب تاريخ المكتبات للمؤلف الألماني ألفر تيسل أنا ترجمته عن الترجمة الإنجليزية وليس عن الأصل الألماني فهذا كان باكوره إنتاجي وكما هو كتاب آخر عميق التخصص بالاشتراك مع زميل لي والدكتور محمد أمين بنهايو رحمه الله كان عن نماذج بطاقات التهابس ده عملك التخصص إنما تاريخ المكتبات ده كتاب للمثقف العام يمكن وكانت ال... هذه هي, عن... هي البداية في بداية السبتينيات, السبتينيات. الأساغة الدكتور شعبان خليفة نعود إلى المكتبات وهو تخصص حضرتك المكتبات هي همزة الوصل بين الكاتب والقارئ أو هي المكان اللي بيحدث فيه التفاعل الكبير بين الكاتب والقارئ أو بين المرسل والمرسل إليه ماذا عن هذا العلم العميق والسري والذي ينظم الكتابات والكتب وفهارس إلى آخره مما يرتبط بهذا المكان العميق أو هنزة الوصل هذه هو الحقيقة يعني فلسفة المكتبات تكمن في عبارة قالها ابن خلدون ابن خلدون قال إيه التقدم هو أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. علشان نبدأ من حيث الاخرون من حيث انتهى الآخرون، وعلشان نعرف هم وصلوا ليه، لابد أن نجمع مصادر العلم وننظمها ونحللها ونواصل استخدامها. من يقوم بهذا العمل عملية الجمع والحفظ والتنظيم والإطاحة بالمكتبة؟ المكتبة هي أذات التقدم الفعلي لأن فيها كل ما أبدعته وقول السلف وما أبدعته وقول المعاصرين ولعل هذا السبب هو يعني إحياء مكتبة الإسكندرية باعتبار أن المكتبة هي زي ما حضرتك ذكرت أنها بتحصل وتنظم وتتحيح دي, دي, دي وظيفة المكتبة جمع وتنظيم وحفظ وإتاح أيوة بل, بل حضرتك الفرق بين دولة تعلم ودولة لا تعلم بين دولة عالمة ودولة جاهلة هو الفرق بين دولة أنشأت المكتبات وسخت في الانفاق عليها. إحياءنا لمكتبة الإسكندرية القديمة يعني انطلق من هذا المنطلق هو يعني إحياء لذكرى مكتبها عظيمة جدا. هي مكتب إسكندرية لكنه أيضا في نفس الوقت هو تأكيد على دور المكتبة لعل عندنا مكتبات في مصر أحسن مكتب إسكندرية الجديدة مم. يعني عندنا دار كتب المصرية على سبيل المثال هي, هي واحدة من المعظم لا وفروة فيها فروة عظيمة جدا ودار الوثائق وليس مكتب, مكتب إسكندرية مكتبة حديثة مم. يعني لا يعود عمرها لأكتر من عشر سنين فالمجموعات اللي فيها بالدرجة الأولى هي مجموعات حديثة إنما هي ظاهرة من ظواهر اهتمام الدولة بالكتاب واهتمام الدولة بالكتب الأستاذ الدكتور شعبان خليفة ماذا كتبت في المفكرة عن أساتذة تعلمت منهم قيمة الكتاب والاهتمام بالكتاب وتنسيق الكتب إلى آخره الحقيقة يعني كتبت عن مدرسين أو أساتذة أجلاء درسوا لي في, في المدارس الاعداديه والمدارس الثانويه فكان يعني في المفكرة كان هناك الشيخ رمضان مدرس اللغة العربية كان بدرستنا في المرحلة الاعداديه وأنا أذكر شكل هذا الرجل تماما وعقيا مثل الآن علمنا كيف نحترم اللغة العربية وكيف نتأنق في استخدام الأساليب اللغوية المختلفة وكيف كان يمسك بآذاننا ليوبخنا إذا أخطأنا خطعا نحويا أو خطعا املائيا أو خطعا اسلوبيا هذا الرجل له الفضل كبير في تعلقنا باللغة العربية وفي إيجادتنا للغة العربية واحترام أيضا اللغة العربية, اللغة العربية والكتابة أيضا في المرحلة الثانوية هي لنا الله استاذا عظيما جدا في اللغة الإنجليزية أنا أذكر اسمه للاستاذ محمد الدغيدي ايضا اتذكر شكله تماما دا يعني علمنا كيف نتحدث بطلاقه باللغه الانجليزيه كيف نكتب ومن مقاتله انه اعطاني مجموعه كتب عظيمه جدا باللغه الإنجليزية لشكسبير وتي اس الي. لكي نمارس القراءة باللغة الإنجليزية فهذا الرجل الفضل أيضا في سيطرتنا على اللغة الإنجليزية الأستاذ الدكتور شعبان خليفة صاحب الرحلة الطويلة مع الكتب والمكتبات أول كتاب قدمته كان كتابا مترجما عن تاريخ المكتبات في بداية الستينيات أي منذ أكثر من أبعين سنة تقريبا تلاهي العديد من الكتب هل يمكن تقسيم المجالات التي قدمت كتبا فيها؟ ولا كلها اقتصرت على المكتبات وأرشفت الكتب إلى آخر كلا هو الحقيقة يعني عندنا كتب مكتبات وكتب غير مكتبات أيها يعني على سبيل المثال عندي كتاب عن الكتابة العربية في رحلة نشو الارتقاء أعتقد أن هذا يعني من أهم المجالات وكتابة كتابة أهم الحقيقة بيخدم مجال الثقافة بصفة هامة لأنه يتحدث عن كيف نشأت الأبجادية العربية كيف نشأت الخط العربي الذي نكتب به م. نكتب به كتبنا ورسائلنا نكتب به مجلاتنا نكتب به كل شيء إلى جانب أن هذا الخط العربي موجود في عدة لغات أخرى في آسيا يعني معتمد على هذه الحروف أو هذه الـ الـ الكتابة العربية م. وسائر كتابات العالم سواء التي اندثرت أو التي ما تزال قاعدة الاستخدام مأخوذة من الكتابة السينائية المصرية، وبالتالي الخط العربي بيستخدم في الكتابة الفارسية، أيوة هذا ما أقصده، في الكتابة الأردية، بيستخدم أيضاً في الكتابة التركية القديمة، يعني قبل كونه تلتين ألف قبل أن تتاجع تركيا إلى الخط اللاتيني. كانت تستخدم الخط العربي في كتابة اللغة التركية. بالإناء نتكلم عن الخط العربي وال والكتابة العربية. فكيف يعني كيف يمكن معالجة مشكلة يعني انهيار الكتابة باللغة العربية وسوء الخط يعني ال بالنسبة للشباب حاليا وكيف يمكن فعلا انهم يهتموا كتابة اللغة العربية وكتابة الحروف العربية بشكل جميل ومنمق. كما كان يحدث في الماضي احنا على غيامنا في المدارس كان في حصه لخط العرب ايوه فاذا الموهوبون كانوا يزدادوا موهبة في كتاب خط العرب غير الموهوبين كان كانوا خطو يتحسنوا خطواته نما النهاردة هذا الحصة في العرب والتلامسة بيعتمدوا على الكتب المطبوعه بالفعل. وخلاص ما بيحاولش لا يحسن خط ولا شيء من هذا القبيل ولكن من حين الى اخر يجود علينا الزمان بخطات مصري جميل يكتب الخط العربي بصورة جميلة ومن الحظ ايضا انه هناك مدارس اهلية لتحسين الخطوط العربية يعني موجودة في الجيزة وموجودة في القائرة موجودة في عواصم الاقاليم ولكن لا يلتحق بها الا نفر القليل ممن يريدون تعسين خطوطي. دقشة شعبان خليفة ماذا عن كتابك العلاج بالقراءة؟ يعني وهو يعني موضوع هام وشيق والحياة هذه النظرية جديدة أنا أدخلتها إلى العالم العربي ولم تكن موجودة من قبل يعني بدأت حنت بهذه النظرية في النصف الثاني من التسعينيات وألّفت فيها كتابا. ونادي فيه نظرية عربية للعلاج بالقراءة. ملخص هذه النظرية او ملخص العلاج بالقراءة هو أن هناك العديد من الأمراض النفسية بل وأيضا بعض الأمراض البدنية التي يمكن أن نعالجها عن طريق القراءة عن طريق النصوص. وفلسفة العلاج بالقراءة هو أن من يمرض بكلمة يشفى بكلمة. وبالتالي العلاج بالقراءة يتم طريقة العلاج العادي جدا بيجينا عندي مريض يشكو من مرض نفسي بقى بأفحص هذا المرض ودرجة الإصابة به وبعدين أدي له رشدة قراءة لأن تأثير الكلمة على الإنسان تأثير قوي جدا بالتأكيد, يعني بالتأكيد هي أكثر, أكثر تأثيرا من أي شيء وأمراض عدوية تنشأ نتيجة الأمراض النفسية أيوة حضرتك يعني قدمت بعض الكتب اللي حضرتك قدمتها لكن ماذا أيضا تعتبروا من أبرز الأعمال اللي قدمتها وخاصة أنه حضرتك قدمت دائرة معارف من 30 مجلد من الحاجة الحاجة لا لا من لا لا لا إحنا جيل الوسط في أساس المكتبات في المعلومات وأنا بعتبر نفسي مسؤول عن إصدار الأدوات اللازمة للعمل في المكتبات المكتبات دي ما بتشتغلش كده بطريقة مفردة لأ بد أن تكون هناك أدوات في الفهرسة أدوات في التصنيف يكون هناك أدوات في المداخل الأسماء كل هذا أنا خاصة على عثيقي أن أمتك هذه الأدوات التي تعمل بها المكتبة العربية من المحيط إلى الخليج. فدائرة المعارف هي إحدى هذه الأدوات اللازمة للعمل في المكتبات حضرتك الحقيقه قسمت المجالات حضرتك ذكرت في البداية كتب مترجمه حضرتك قدمت, أول كتاب, قدمت كان مترجم. أول كتاب قدمته كان مترجم ثلاث كتاب مؤلف أيضا النهاردة أنا بترجم في غير تخص في غير تخص المكتبات لأن هو إحنا عندنا الحقيقة مقولة بتقول إيه أمين المكتبة هو الشخص اللي يعرف شيء عن كل شيء وإن كان لا يعرف كل شيء عن أي شيء فأنا <تصفيق> <تصفيق> عن مجالاتنا متشعبة جدا <تصفيق> فأنا ارتلع لي كتاب في المعرض اللي فات ده عن دور الجامعات في التنمية الاقتصادية فده كتاب والاقتصاد <تصفيق> بعض في الاقتصاد. <تصفيق> آه. آه كتاب هيطلع رايب عن موجة تاريخ مصر وكتاب من أروع ما كتبه الأمريكيون عن تاريخ مصر موجة تاريخ مصر منذ عصر ما قبل أصرات حتى نهاية سنة 2008 وهو كتاب عظيم جدا جدا الكتاب الذي يترجمه حاليا هو كتاب لباراك أوباما قبل ما يبقى رئيس يعني, أنا يعني بدأت فيه قبل أن الى إلى رئيسا هذا الكتاب هو جرأة الأمل أفكار لاستعاده الحلم الأمريكي باراك أوباما وضع هذا الكتاب كثيرة ذاتية له ولكن من خلاله وضع خطة للعودة بأمريكا إلى أن تكون أقوى دولة والأسر الأمريكية كيف تكون أو ترجع متماسكة مرة أخرى وكيف تتصدر أمريكا العالم بقيم كانت موجودة فيها ولكنها تخلت عنها في السنوات الأخيرة حضرتك أيضا قدمت كتب طراث محققة يعني من ضمن ما قدمته خلال رحلتك الطويلة مع الكتابة هو الحقيقة الـ الـ الكتب التراث يجب بعثها يعني وخاصة في مجال الكتب والمكتبات عندنا كتاب من كتب التراث العظيمة جدا هو الفهرسل بن النديم الفهرسل بن النديم ده مرآة لما كان عليه الانتاج الفكري العربي الإسلامي في القرون الأربعة الأولى للهجم فأنا توفرت على تحقيق هذا العمل في طبعة جديدة تماما لان التنظيم الأساسي لفرست النديم فما فمعرفش عن طريق هذا التصنيف ماذا كتب مؤلف معين أيوة ما هو كتاب بعنوان معين فأنا حققت هذا الفرست في طبعة جديدة غير مسبوقة معتمدة على مخطوطات لم ياسبك الوقوف عليها وعملت له كشاف لكنها مخطوطات موجودة بالتأكيد موجودة م. بس نصها في يعني مخطوطة واحدة نصها في تركيا ونص تاني في في أيرلندا فأنا لم يتنصلين <تصفيق> وتمت عليهم عملت لهذه الطبعة كشاف بالمؤلفين كشاف بالعناوين كشاف بالموضوعات وهو أمر لم يسبقني لي أحد دكتور شعبان خليفة حضرتك قدمت أيضا كتب عن مكتبة الإسكندرية ال القديمة ومشروع إحيائها في الوقت الحاضر قدمت أيضا ثقافة الحاسب الآلي ومجتمع المعلومات في مصر يعني هذا لا ليس له علاقة بالمكتبات هو الحقيقة الـ الـ الـ ما ليس له علاقة بالمكتبات ما علاقة بالمعلومات نحن كمتخصصين بنعمل في مجال رحب خصب هو مجال المعلومات فأنا قدمت الكتابين الحقيقة عن مكتب تسكندرية كتاب أكاديمي رصين وكتاب شعبي نشر في سلسلة كتاب الجمهورية فهم كتابين عن مكتبه اسكندرية في حقيقة واحد للمثقف العام واحد للمتخصص يعني حضرتك يعني ذكرت بعض من اهم الكتب اللي قدمتها لكن يعني اعتقد انه الى جانب الكتب وال والكتب الكتب التراث المحققه حضرتك قدمت ايضا بحوث يعني ونشرت في عديد من المجلات والصحف وأيضا حضرتك يعني رئيس تحرير مجلتين حاليا وإن كانت مجلات متخصصة في المكتبات لا هو ال دي هم مجلات عامة كتاب النش ثقافة عامة كتب مجلات ثقافة عامة فهو ال ال الحقيقة لي حوالي 150 بحث علمي رصين كله في هذا المجال مجال المكتبات المجال والكتب وعلاقة المكتبات المجتمع وعلاقة المجتمع بالكتب وشيء من هذا القبيل والجانب الاقتصادي في الجانب الاقتصادي لحركة النشر الجانب الاجتماعي لحركة النشر إلى جانب هذه البحوث والدراسات الرصينة هناك مئات من الأوراق الطائرة يعني مقالات سريعة في جرايد مقالات سريعة في مجلات جميل لتعبير الأوراق الطائرة حضرت عامة ويعني ثلاثة <تصفيق> للتنوير العام عندي يعني مئات من هذه الأوراق الطائرة حضرتك يعني إلى جانب الكتب والمكتبات حضرتك ما زلت رئيس تحرير مجلة عالم المكتبات والمعلومات والنشر ومجلة الكتاب والنش مزبوط هذه مجلات متخصصة أهمية المجلات المتخصصة في مجالات بعينها يعني بالنسبة لمجال الصحافة والنشر بشكل عام هي المجلات المتخصصة بتبقى موجهة أساسا لقطاع متخصص. هم. فمجلة كتاب والنشر موجهة للمشتغلين بالمكتبات للمشتغلين بالنشر. موجه للناشرين وشي من هذا القبيل. برضو عالم المكتبات والمعلومات والنشر متخصص في هذا القطاع. فائدته إنه يعني العامة إذا اهتمت بمجال متخصص فيكون ذلك على سبيل العبور وليست وليس من المعرفة البشرية وصلت إلى 300 ألف مجال. <متحدث> يعني استحالة إن المجلات العامة تقدر تغطي هذا الكلام الدوري سلابد أن يوجد المجلات دوريات متخصصة في كل مجال هذا النهارد عندنا 160 ألف مجلة متخصصة في العالم بعضها بيتخصص في جزئية صغيرة جدا فعلى هذا الأساس كان لابد من ترتيب مجال المكتبات والمعلومات والنشر في مجلات متخصصة الأستاذ الدكتور شعبان خليفة ونحن نواصل القراءة في أوراق المفكرة نتوقف مع حكمة يعني اكتسبتها من العمل في المكتبات وماذا تقول فيها يعني من خلال عملي في هذا المجال بقول لا تقدم بدون مكتبات وبقول للدولة أي دولة زراع المكتبات تحصود التقدم المكتبات وليس العلم هو طبعا العلم مرطلب بالمكتبات المكتبات هي أم للغة وهي أم للبحث العلم وهي أم للتقدم. شعبان خليفة ونحن نوصل القراءة في أوراق المفكرة نتوقف مع المكتبة الخاصة للفرد وكيف تراها كشيخ للمكتبيين مكتبة الخاصة للفرد بتواكب مليون واتجاهات كل فرد على حدة فلما أقول أن أنا عندي ربع مليون مكتبة خاصة أو شخصية في مصر فأنا عندي ربع مليون مكتبة متنوعة مكتبة الطبيب سوف تختلف حتماً عن مكتبة الجامعة، عن المهندس، عن مكتبة الكاتب العام. ها. يعني المكتبة الكاتب العام أو الصحفي، الصحفي أو الكاتب العام ليكتب ولاقرأ في مجالات مختلفة. إذن سوف تتنوع مكتبة الطبيب في العام الأغلب تكون متخصصة في الطب والألوم الصحية. مكتبة الجامعة. سوف تسير على حسب التخصص بتاعه هو في الجمع ومدعى مكتبة الأستاذ الدكتور شعبان خليفة أن الحقيقة مكتبتي مقسمة إلى قسمين مكتب الثقافة عامة ومكتبة متخصصة وخدت مكتبتي اللي هي مكتبة الثقافة العامة دي حوالي 15 ألف كتاب عملت بيها مكتبة عامة لأهلي وعشيرتي في سلس وسوف افتتح هذه المكتبة قريباً من 16 ألف كتاب ثقافة عامة وأوقفت عليها مبلغا من المال لتجودها بصفة مستمرة. ولتأجير ان مكتبة يعمل في هذا المكتب جميل هذا آه. مشروع جميل ويعني اعتقد ان ده خلاصة لل لل لرحلة رحلة طويلة من العمل في مجال المكتبات آه. آه. اللي بيشد الكتب المكتبات هاج الناس كلها, كلها تحتفل كل مزاحة الاستاذ الدكتور شعبان خليفة اتكلمنا عن موضوعات مختلفة حضرتك قدمتها وعن اعمال مختلفة حضرتك حققتها الى جانب عديد من الكتب اللي حضرتك بتعتز بيها لكن وقفة ايضا مع بعض التواريخ الهمة في رحلتك مع القلم والورق والكتابة والمكتبات حضرتك قدمت اول كتاب مترجم لكم. عام 63, 63. عام 1970 صدور اول مؤلف خاص بي عام 1994 عام 1994 تعيينك رئيس قسم المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة ماذا تحمل أيضا أوراق المفكرة من معلومات وتواريخها؟ هو الحقيقة يعني باعتباري أستاذا في قسم المكتبات والمعلومات ونشأت بعض الأجسام في الأقاليم سبق هذا التاريخ سبق 94 عينته رئيسا أو مشرفا على قسم المكتبات والمعلومات بجمع طنطا وقد ذاكب هذا التاريخ 1924-2000 لان دي الفترة الليلة رأست فيها قسم المكتبات في جامعة القائرة واكب هذا التاريخ ولحقه إشرافي على العديد من أخسام المكتبات في مصر في عدة جامعات أخرى جامعات أخرى يابين منها طبعا جامعة بنا اللي هي كانت جامعة زي قبل كده ومنها, ومنها جامعة أسوت ومنها جامعة سويف و العديد من الجامعات الاخرى هذا عن الجامعات اللي حضرتك اشرفت على المكتبات فيها او اقسام المكتبات فيها نتوقف مع ما كتبته عن المكان يعني بما ان حضرتك تنقلت بين اكثر من مكان كان المولد في سرس الليان ثم انتقلت يعني في انحاء مصر في اماكن متعددة للاشرف على إنشاء قسم المكتبات والوثائق في عدة جامعات إلى جانب جامعتي في الثابت ماذا كتبت عن المكان في المفكرة إيجابيات وسلبيات وأكثر الأماكن تأثرت بها الحياة يعني ال ال 1959 ده كان انتقالي من سرسل أيام إلى القاهرة أنا كنت من الأول في السنوية العامة واخدت سنة عامة سنة 59 فده تاريخ مهم جدا في حياتي ايضا 1963 كان تاريخ مهم ايضا في حياتي لان تخرجت ورجلت مويدا في قسم المكتبات طب بجامعه القاهره في 8 في سنه 1876 ورحت الى جامعه الملك عبد العزيز في جده ومنذ وفاتي ارض جده وينت رئيسا لقسم المكتبات بجامعة الملك عبد العزيز. بعد كده وفي تواريخ مختلفة يعني أشرت على العديد من الأقسام اعتبارا من 1992 وحتى 2006 كانت آخر عهدي برئاسات الأقسام 2006 لكن خلال هذه الرحلة هل من مكان معين ترك البصمة على حضرتك؟ والله هو كل مكان ولا المكتب بشكل عام لا كل مكان هنا له مذاق خاص يعني أسوط لها مذاق خاص وخاصة أنه هي تجربة مع أسوط يعني في السبعينات في السبعينات كنا بنعمل دليل بالرسائل الجماعية التي جمع يعني أجازتها الجامعات المصرية. الجامعات أسيوط من أقدم الجامعات التي أجازت رسائل. لأن في الوقت ذا مصر لا كانش في غير أربعة جامعات: جامعة القاهرة و جامعة إنشمس و جامعة تندريه و جامعة الأستاذ الدكتور سعبان خليفة أستاذ علم المكتبات وشيخ المكتبيين ورئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات. ورئيس لجمة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقاثة قبل ما أشكر حضرتك ونحن نقترب من اللحظات الأخيرة في هذا اللقاء أسأل عن الخطوط العامة لمشروعات مستقبلية وضعتها على أوراق المفكرة حاليا المشروعات المستقبلية هي ترجمة أمهات الكتب الأبنائية إلى اللغة العربية ليس فقط في تخصص المكتبات والمعلومات وإنما أيضا في تخصصات أخرى التاريخ، السياسة، الاقتصاد وشيء من هذا القبيل وأستكمل أيضا بعض المشروعات التي كنت قد بدأتها على سبيل المثال أعدت أكبر قاعدة بيانات الكتاب العربي في قرنين هذه القاعدة فيها حوالي 500 ألف تسكيلة لكل أو لجل الكتب العربية التي نشرت على أرض الوطن العربي أعزائي المستمعين هكذا مرت دقائق اللقاء ووصلنا لنهايته حيث قدمنا إطلامة على مفكرة الأستاذ الدكتور شعبان خليفة استاذ علم المكتبات بكلية الاداب جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ورئيس لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة شكرا لضيفنا وشكرا لكم وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات ناجي شديد هندسة صوتية الأسبوع القادم إطلالة في مفكرة كاتب موسيقى الموج الصغير إطلالة في مفكرة كاتب ومعكم نجوى تومي